وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات يعني أي محمد تمزجيني يبداوي كسي أو ايمان مبارك مبارك ان الذين ايكو وعمل صالح كلي شو اللي أن ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار مزجيني يبداوان بفي تشيكو ديوان هندك بستان هبن ديوان هندك جنيك هبن اجبن دارو بارت اغون جنيكا ابي بحشتي ريباردشين كلما هرجوريكو رزقو منها من ثمره الرزق اشفيك يكشفيك يا بحشتي و تعالى راسكو الصرمانو دو راسكو وان كيسادو ابيت عمل الصالحات كين يعني هرجوريكو فيك يكشفيك يا بحشتي بون بيت قالو لأبو صرمانة هباجن أذل بحشدة هذا الذي رزقنا من قبل هذا أول أولي فيقى ب بحث الدنيا بمتهد لأن الدنيا يجد أفقه صاحبه وأتوا به متشابهة فرواسا قد تعالى بحث فقه تكتشوه دي بوان ايد بحث متشابه أو و بحشته بخلك بحشته خلق بحشتة يمتشابهة و وكئة يمتشابهة و نفسي مختلفة و نوكئة و لهم فيها البحشتة أزواج مطهرة عندما يكون هناك نباقش كرن ما يهمني بسيطة تشاو <تصفيق> كرش بتن اودك تشوف مبني حركه وجك هبتن تشو ان كرش جنك دنياع افكر جهل نكاي بس نزيج وحتى وان وهم فيها خالدون واوهرها بمنن البحشتين يعني تش جاروجينا درك همي وقتها كيف كيفك؟